بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبد الله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ويشمل كل شيء يعني. Let us pray for all those who are suffering in the midst of this terrible pandemic. And for those who are dying from it, and for those who are suffering from it. And for those who are اللهم اجعلنا من الذين ولا نؤمن عليهم ولا هم عليهم وهذا نعيش على اهل في <تصفيق> سبيل الله ونحن في سبيل الله ونحن في سبيل الله ونحن الله ونحن في سبيل الله ونحن في سبيل الله ونحن في سبيل فإذا هم بجر العظيمة وذنة ولا خوف عليهم ولا أفضل عن النوم وأما من أجهر لهم في الماء من رسوله وجوه الآب في الحواق والبطلاة الآن فعليه الضوء والسلم طبعا هؤلاء محمودون بايمانهم في عصرهم برسولهم وليس بما هم عليه الان الآن مؤمنين بعيسى وليس مؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم بإذن يبقى, يبقى ايمانه مقبولا لا يعني إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصار والصابين والذين هادوا الذين آمنوا بموسى النصار والصابين الذين آمنوا بعيسى فهؤلاء مؤمنون محمودون في أزمنهم لما يبقى هذا في بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كفار كفار ملنيون درسوا درسوا الليل فالملاصمة كان كفرا فلا يدخل في هذا المد نعم لأن بعض الناس يصدل بهذه الآية على العموم ولقد دول المؤمنون زينهم والله مدحهم يبقى الآن النصران اللي يبقى على نصرانيته واليهود اللي يبقى عليهم ذيتي زين بالضبط دول محمودون النصر إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصادقين من امن بالله ويوم الاخره وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم فالمؤمن هو المؤمن في كل من كل امه طالما انه مؤمن بنبيه يبقى مؤمن لا هذا في عصره اما بعد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم فمن المؤمن المؤمن من امن برسول الله صلى الله عليه وسلم والكافر من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم هو هذا هو الضافع لقول الله والذين يؤمنون بما انزل اليك وما أنزل من قبله وبالأخرة يؤمنه يوقنون أولئك على هدى إذا ما نأخذ آية وننتزع من كتاب الله ونقول بمدلولها الذي يبدو لنا ونطرق لك الثانية إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون من نؤمن بعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتقدوا بين ذلك سبيلا أولئك هم ايه الكافرون حقا. إذا ما نجيش نأخذ آية ونترك آيات أو نأخذ نص ونترك نصوصا. هذا شأن أهل الزين. ولكن للأسف هذا بنا نار ويمتسب بالعلم. يثبت له هذه الأشياء على أن المؤمن من أمن في أي وقت. نصراني مؤمن وأمن بنبيه. واليهودي مؤمن. لانه علم بما يبقى خلاص نعم نعم شوف. شوف الشيخ يقولون ايه وان هذا مضمون وهذه طريقة القرآن اذا وقع في بعض النفوس عند سياق الاياتي بعض الايه الاوهام يعني انت ممكن بالنص ده قد يقع شيء لكن رد هذا الى النصوص الاخرى نعم. ذلك لانه تنزيل من يعلم أشياء الله والديان ومن محكمه وزع كل شيء فذلك الله عز لما دبر لهم الاسرائيليين المنفعون فدبر معاقيهم فقال لهم قد كل وضع حقاق من كل شيء اليوم كلهم اجمالي فقال الذي لا يتالم الحق لهم في ورمنا أليان ما يجب في المبنى إسرائيل أمراف قرارة يونيس والإسترطاء لك وعلى حتى أن العالم لم يشهر الخوائف إلا لنا ليبقل عن حفظه ويدور كهوزن والشكال من, من ثم عاد يعني كلمة الشيخ السيد يقول إن الله ذكر هؤلاء هنا مادحا لهم بحسب حالهم الذي يعني بحسب ما كانوا في هذا العصر انه لما ذكر الله سبحانه وتعالى ما ذم به بني اسرائيل طبعا في المواقف التي مرت معنا فهم قوم على العناد وغير ذلك قد يظن أن هذا الحكم إنما هو للجميع لجميع بني اسرائيل وانه ليس منهم على الإطلاق من آمن الايمان الحق فذكر الله سبحانه وتعالى لا أن الذين امنوا منهم لهم أزرون عند ربهم ولا خوف عليهم ولا يحزنون فمنهم مؤمنون لكن هذا الذنب الذي سبق إنما ولما وقع من بعضهم نعم من وإذا قدنا نيسا قصد ورسعنا سوقاته من طول وطوله ماذا لنفسك من جذبه وذلك من جذبه وذلك من جدو من, جدو من, من, من بعد ذلك سنولا لذلك وقال عليكم وحبثه من جدو من الصاتين أي مشهور إذا كل من باب لا يذكر من السنوات ومنه المبادئ التي تفضل على الاوراق جدا فجوده اي هو المسؤول سبحان الله عن حتى ياخذ الله عز وجل منهم الميثاق الغليظ لكن ماذا الصمع؟ رفع الله عز وجل فوقهم الطور يعني خلاص تقتلون وتهلكون وهذه الامه هل احتاجت الى هذا يعني هل احتاج الله سبحانه وتعالى الى حال امره لنا ان يفعل معنى هذا او اننا اتبعنا بارك الله فيك. السخره حسنا اعلموا الله سبحانه وتعالى انما انزل الينا الكتاب وارسل الينا رسولا واصبحت العنده عندنا نصوص شوف القران الان بيننا وبين اللي كم سنه اكثر من 1400 سنه ومع ذلك امن النبي يدعو عليه القرآن القران ونعيش مع القران كانه نزل البارحه تسمع المائده تسمع الانعام تسمع الأعرار تسمع شرح الثور تسمع أي شرح القرآن كأنها نزلت لك أمس في صفحة القارئ نمى ورفعنا فوقهم الطور بمي بقل. رفع الله سبحانه وتعالى فوقهم الثور تهديدا له. تهديدا سبحان الله نعم فبعد الأمر تحكي في البريد القادمين وكان ذلك كان مقريبا لأن نحن لديهم سعر بالنقوبة فبعد الأمر تحكي في البريد وعندما تحكي وعلى باء الذين يعني لو يكون بها لاء أن يز في <تصفيق> شماعنا نجذ مجانب مثلنسل الان مجد أي أن مشادت فضر الحزاب حرب تعيس يحبونه السبب لا وهو والذنب والتحايل على الشرع والتحايل على أوامر الله سبحانه وتعالى فهؤلاء أمرهم الله تبارك وتعالى تجديدا عليهم بما حصل منهم وصبر منهم فأمرهم الله تبارك وتعالى و لا يحتاضوا يوم إيه السبت نهاهم عن السبت وأن يحتاضوا إثناء ثم مع هذا النهي يوم لهم عن السبت الاصطياد يوم السبت إبدا له بأن جعل السمكة والحيتان تخرج يوم السبت مشرعه على مش عايز أي حاجة فنهاهم عن السبت ثم ابتلاهم بأنهم ايه بأن جعل لهم الحيتان تخرج وما السبت سوشتجى اي شيء فماذا صمعهم وفضلوه صبعا يصبروا ازاي السمك موجود، مفيش. مفيش. اصبروا ازاي الحد ما فيش الجمعة ما فيش اصبروا ازاي فعملوا ايه نصبوا الشباك يوم الجمعة ويجمعوا السمك يوم الحد عشان السمك لو طلع ووعد الشباك افضل بقى لغنية جمهورة الحد ولم يصدر على نهي الله سبحانه وتعالى من ذلك لكن انظروا في هذه الأمة يا أيها الذين امنوا لا يدروا والنصر الله بشيء من الصيف تنالوا أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافوا بالغيب فمن اعتذر بعد ذلك فلو عذاب أليم الله سبحانه حرم على هذه الأمة الصياد حال كون الإنسان محرما. أو في الحرم، ولو لم يكن محرم فالله قد يبتل تلت صحابة بهذا لكن الصحابة لم فمعه أبداً كما جاء في الصحابة حديث أبي قتادة لما كانوا في الصفر فوجدوا صيبة حمارة محشية وكيف يعملوا له ولا أحد التفت إليه وجابوا أبو قتادة يكن محرم فهو الوحيد لم كانش محرم يعمل ايه حبيجن راي الصادق مش ينظر إلى الصحابة وقع صوت دوني ابدا ولا حد يعيد ولا ثأر فيه ولا أحد عمل شيء ولا أصر ولا أصر له يبقى الصحابه اللي صبر على الأوامش صبر على انما دول تحايلوا فهذا ذنب عظيم ولي كان هذا عكداء في السبب قر سبحانه ولقد علمكم الذين آمنوا منكم في الثابتين نتيجة هذا العماد فقلنا لهم كونوا قرداء خاصين ده كله سبح من الله ولهذا كثير من التكليف أخوان يكون الخلاء من الله سبحانه وتعالى والانسان الغني يقف عند هذا يتمل... لا يتملل من الأوامر والنواه لأن بعض الامر يريد الله عز وجل ان يبلوها وان يختبر ما عندنا من ايمان نعم وجعل ذلك الله ان من الامم وبلغوا ينحضرون ابينا ووالدين حيث على الله ربعا هذا هو الشأن افضل ما ينتفع بلايات الا أول الالباب لكن الذين طبع الله على قربيهم والله لو تجيب لو كلمه الوحي لو كلمه الوحي قال سبحانه ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إيه شوف فتح لالوز من السماء ينزل وروح. لقالوا إيه؟ إنما سكيرة أبصارنا. بل نحن قاوم مصحور. نسيح. وقال لنؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع أو تكون لك بلمس من نخيل وعينك فتفجر الأنهار خلالها تفجيرة أو تسقط السماء كما زعمت علينا كثرة أو تأتي بالله والملائكة القبيلة. أو يكون لك بيت من خروفهم أو طرق في السماء وبعدين ذلك ولا نغنى للقيقة حتى تنزل علينا كتابا نقرأ يعني حتى لو طلعتك برضه أنت الله لما تنزلنا عن كتاب نقرأ كل سبحان ربي هل كنت إلا بشرة رسولة فالمعاند ما تنفع معه الأيات ولا تنفع معه الحجج والبراهين بل ربما زادته زيغا وضلالا لكن من المؤمن هو الذي ينتفع بالآيات وما يعقلها إلا العالمون قل الالباب قلوا اليهى الذين مدحهم الله سبحانه وتعالى في كتابهم، هم الذين يعتبرون بالآيات سواء كانت كونية أو كانت شرعية الآيات الشرعية والآيات الكونية يستفيد بها المؤمن إنما غير المؤمن ما يستفيد شوف النهاردة هؤلاء شوف براعة براعة في الاختراعات والتعامل مع الكائنات وما فيها من الآيات احنا بنتعلم منهم لا منهم بعدما يظهرون لنا من الآيات لا في الكرن ومع ذلك قل من يؤمن منهم قل من ينظر هذا هو مع الآيات ويعلمون جيدا أن كل آيات من هذه الآيات إنهم تدل على وجوده سبحانه وتعالى ولكنهم لا ينتفعون بهذه الآيات ويقولون بما لا يقول به عاقل هذا الكون انما خلق بالطبيعه طب طبيعة اي جهود هذا يعني اللي انت شايفه قدامك ده طبيعه وايه هي الطبيعه ايه هي الطبيعه سمينا الطبيعه نشوف الطبيعة دي عايزين نشوف الطبيعه دي فهمها لنا نمسكها رزقت الطبيعه اعاق الطبيعه منعت الطبيعه نصرت الطبيعه فين سمين هي الطبيعه سمينا الطبيعه حدد الطبيعه ايه الطبيعه ولا شيء هي الطبيعة لا يعرفون ما الطبيعة التي تخلق والتي تفعل هذا كله إيه الطبيعة ولا شيء وما تغني الآيات والنظر عن قول لا طيب نتفهر القديم